Ik ga de ik ga de balie maken, ik ga de balie maken, ik ga de balie maken, ik ga I'm mm -hmm. شمس وقمر وعياد تجي ارحل جيت ارحل تعب تمنيتك فرح عيشتني بحدان مثل شمعة تذوب بلحظة التصوير تخالفنا مثل شمس وقمر وعياد تجي ارحل